فضيلة الشيخ عطي صقر هل القنوت في الصلاة مشروع وإذا كان مشروعا فهل يكون في كل الصلوات وهل له صيغة محددة القنوت وهو الدعاء مشروع في الصلوات الخمس عند النوازل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مدة شهر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 ويقول في بعض صلاته وفي صلاة الفجر اللهم ملعا فلانا وفلانا وهما حيان من أحياء العرب حتى أنجر الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون والقنوط في الصبح على هذا مشروع عند النوازل كبقية الصلوات أما في غير النوازل فللفقهاء فيه أقوال خلاصتها قال الحنفية والحنابلة بعدم مشروعيته مستدلين بما رواه ابن حبان وابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم وقال المالكيه والشافعيه بمشروعيته ودليلهم ما رواه الجماعه الا الترمذي ان انس بن مالك سئل هل قنف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح فقال نعم وما رواه احمد والبزار والدار قطني عن انس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ومناقشة هذه الأدلة وبيان الأرجح من الأقوال يمكن الرجوع إليه في كتاب زاد المعاد ويمكن الجمع بين روايات الإثبات وروايات النفي بأن هؤلاء المروي عنهم كانوا يقنتون أحياناً. ولا يقنوتون احيانا اخرى لانه سنه وليس بفرض ولا واجب والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم وإذا كان بعض الصحابة لم يقند لانه لم يره من النبي صلى الله عليه وسلم فإن عدم الرؤيه لا يدل على النفي المطلق هذا في قنوت الصبح أما في قنوت الوتر فهو سنة عند الشافعية في النصف الثاني من شهر رمضان أما في غير ذلك فهناك خلاف فعند الحنابلة ان القنوت مسنون في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السنة وعند المالكية والشافعية لا يسن ووافقهم الحنابلة في رواية عن أحمد وعند الحنفية مسنون في كل أيام السنة وقنوت النوازل مشروع في غير صلاة الصبح ايضا قال النووي وهو الشافعي المذهب فيه ثلاثة أقوال والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه مشروع في كل الصلوات ما دامت فيه نازلة وإلا فلا ولم يقل لمشروعيته غيرهم ورأي المالكية أنه إن وقع لا تبطل به الصلاة وهو مكروه. القنوة عند الشافعية يحصل بأية صيغة فيها دعاء وثناء مثل اللهم اغفر لي يا غفور وأفضله اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك وتعاليت وقد روى عن الحسن بن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه كما رواه أبو داود والنشاء والترمذي وقال الترمذي حديث حسن ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أحسن من هذا ولفظه المختار عند الحنفية كما رواه ابن مسعود وعمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك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 وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت والله أعلم